تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الذي خلق الموت والحياه ليمبلكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ارجع البصر هل ترى ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ثُمَّ أَدْبِرْ بِّصَرَّكَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعيد وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير, وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تفور اذا يوف فيها تنع لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض فَلَمَّا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ فَلَمَّا أُلْقِيَ فِيهَا تَوْمٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فكذبنا وقلنا قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقلنا ما نزل الله من شيء دليل كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد وقالوا لو في اصحاب السعيد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 يقشون ربه بالغشل له مغفرة وأدر كبير